يا بني اعدم خذو زينتكم عند كل مسجد لكونوا مشرذوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيد الحق وأن تشركوا بالله ما وَنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا نَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ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 تَقَالَ أَصْلَحَ تَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُلَّا إِكَاءُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فَأَنْهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَؤُلُو وَلَّوْا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كافرين.